بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرات ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر